وَماَا لَكُم ل تُقاتِلونَ فيِي سَبِيلِ وَالمُستَغافينَ مِنَ الررجِ وَِّسَاءِ وَالوِجذَانَّذينَ يَقُونَ رََّّنَا الذيذينَ يَقُولونَ ربنا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 أحبوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس لََّا كتِبَ عَلَهِ مُكِتَالُ إذ فَريقُم مِنهُ يَخخشَنا النَّ سَكَ خَشْةِ الل أَو أجد وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا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 وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ وَإِن فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ